قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَدَّةً قُلِ اللَّهُ شَدِيدُ بِنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ انذركم به ومن بلغ ان ان كن لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون ல்ல وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَهُ مِنْ مَنِ فَتْ تَرَى عَلَى اللَّهِ كِتَابًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أولا وَحَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْبَرُونَ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 قُل لَا آيَةَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا وإِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطُرٌ أُولِي وَمَنْ يَنْأَى عَنْهُ وَيَنْأَى عَنْهُ وَلَوْ تَرَانِ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا